إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر فيه أصحابه بهذا الشهر شهر رمضان ويصفه بأنه مبارك فهو شهر البركة وكيف لا والله سبحانه وتعالى يتفضل فيه على عباده فيعتقوا من كتب الله جل وعلا له العثم ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم وكيف لا يكون مباركا وأبواب الجنان تفتح فيه وكيف لا يكون مباركا وأبواب النيران تغلق فيه وكيف لا يكون مباركا وعدينا اللذوء إبليس وذريته يغلون يحبسون عن بني آدم قد جاءت الرواية بأنهم يصفدوا وأنهم يسلسلوا كل ذلك صحت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدفد فيه الشياطين تغل فيه الشياطين تسلسل فيه الشياطين فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه من بني آدم في غير هذا الشهر من فعل المعاصي والشروع بجميع أنواعها فكيف لا يكون هذا الشهر مباركا وقد ويحجز عنك عدوك اللدود المتربص بك وفتحت لك الطرق إلى الجنة وغلقت عليك الطرق إلى النار فكيف لا يكون مباركا وقد جاء عند مسلم أيضا أنه تفتح فيه أبواب السماء بل في الصحيحين وجاء عند مسلم أيضا أنه تفتح فيه أبواب الرحمة فكيف لا يكون مباركا وهذه الخيرات كلها فيه وكيف لا يكون مباركا وفيه ليلة هي خير من ألف شهر يعني العمل فيها العمل فيها يعدل العمل في ألف شهر وذلك لبركتها عند الله جل وعلا هذه الليلة هي ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة مباركة يعني القرآن إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر الحكيم فهي الليلة المباركة وهي التي فصل الله فيها شيئا من أنواع البركة في سورة كاملة تعرف بسورة القدر إنا أنزلناه أي هذا القرآن في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر أي عظم شأنها عند الله تبارك وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح يعني جبريل عليه السلام فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر كلها سلامة وأمن وأمان وطمئنان حتى مطلع الفجر فكيف لا يكون مباركا وفي هذه الليلة المباركة التي هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم